في هذا المجلس الذي أسر الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحقق لنا فيه الخير والنفع والفاهدة أتذاكر معكم فضيلة واحدة من فضائل شهر الصيام جاء في حديث عدد فيه عليه الصلاة والسلام جملة طيبه من فضائر هذا الشهر حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في ترمذي والمسنة وغيرهما قال إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ولله مناد ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك ولله عتقى من النار ذلك كل ليلة فهذه وقفة مع قوله عليه الصلاة والسلام ولله مناد ينادي كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك هذا المنادي الذي ينادي هذا النداء المتكرر كل ليله من ليالي رمضان والأقرب الله تعالى أعلم أنه ملك وكل الله عز وجل إليه هذه المنادات لا نسمع صوت نداء لا نسمع صوت نداء تمر معنا ليالي رمضان ولا نسمع صوت نداء لكننا على يقين من ذلك وليس في قلوبنا شك لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلوات الله والسلام عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي نوحى ولهذا يجب أن نعتقد عقيدة جازمة وهذا من جملة إيماننا بالغيب وإيماننا بالملائكة أن لله سبحانه وتعالى مناد كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك كل ليلة من ليالي رمضان يتكرر هذا النداء وهذا فيه تنبيه إلى أن ليالي رمضان ميدان ميدان فسيح ووقت رحم للتنافس في الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى والجد في أنواع القربات وحفظ الوقت والبعد عن المحرمات والآثام والمنكرات وهذا أمر ينبغي على كل صائم على كل مسلم أن ينتبه له وينبغي أن يستذكر كل ليلة هذا النداء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر أو أمسك في رواية فيستذكر هذا النداء كل ليلة، ويجاهد نفسه على الإقبال على الخير والامساك عن الشر والبعد عنه وعن أماكنه وعن الوقوع فيه والحذر من ذلك أشد الحذر. وهذا الحديث يفيد أن القلوب قلبان يا باغي الخير يا باغي الشر هذا يفيد ان القلوب قلبان قلب يبغي الخير يميل اليه يرتاح اليه نفسه تطلبه تبحث عنه وتتحراه تبحث عن أماكنه يسمع بصلاه التراويح يقبل عليها مجلس علم يقبل عليه تلاوة القرآن سلة الأرحام إلى غير ذلك نفسه مقبل على الخير كل ما ذكر من الخير النفس ترتاح لذلك وتقبل عليه هذا صف والنداء الموجه إلى هؤلاء أقبل من كان قلبه بهذه الصفة النداء الذي يتكرر كل ليله من ليالي رمضان هو اقبل يا باغي الخير اياما نفسه تطلب الخير وتبغيه وتطلب اقبل فانك في اعظم مواسم الخير وأكبر اوقات تسابق والمنافسة فيه فاقبل والصنف الثاني من القلوب قلب والعياذ بالله يبغي الشر الشر متحرك في القلب يبحث عن الشر ويطلب أماكنه ويتحرار وإذا سمع به اشتاقت إليه نفسه وإذا سمع بشيء من الخير انكمشت ولم تقبل فهو قلب يبغي الشر فإلى هذا الصنف من القلوب يأتي النداء يا باغي الشر أمسك أمسك جاهد نفسك على الامساك عن الشر والانكفاف عن فعله والبعد عنه عن أماكنه جاهد نفسك على ذلك فإنك في موسم الخيرات موسم العتق من النار موسم غفران الذنوب رغم أنف امرئ ادرك شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له موسم رضي موسم عتق من النار موسم فوز برضا الله غفران الذنوب من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فموسم عظيم مبارك فإذا كان نفسه ليست مقبلة على الخير فعليه أن يمنع نفسه ويزمه من مقارفة الشر وفعله ليكون ذلك بوابة له للاقتراب من الخير والحرص عليه وإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده لفعل هذا التوجيه المبارك صاحب الخير التي، الذي تقبل نفسه على الخير يجاهد نفسه على الازدياد والإقبال والذي تقبل نفسه على الشر يجاهد نفسه على الانكفاف مع الاستمرار مع ليالي رمضان يتخرج من مدرسة الصيام من هذا الشهر المبارك على خير حل فصاحب الخير يخرج من رمضان ونفسه ارتاغت على الخيرات وأقبلت عليها وحرص على المسابقة والمنافسة وصاحب الشر أيضا ارتابت نفسه على الانكفاف عن الشر ومخارفته وفعله فيتخرج من مدرسة الصيام من شهر الصيام بمغنم من عظيم غربين كبير وأعداء الدين وأعداء الفضيلة لا يرغبون لأهل الإيمان أن يعيشوا أجواء رمضان الطيبة ولا يليه المباركة وأجواء التعبد تقرب يقبال على الخيرات عن الشروع والآثام لا يرغبون لهم أن يعيشوا هذه العيشة ولهذا يتبارى أعداء الدين ودعاة الشر والفساد إلى تهيئه أمور تشغل الناس في ليالي رمضان عن الخير وتوكعهم في الشر في في نفوسهم الفساد حتى إن بعض أصحاب القنوات الفضائية الفاسدة العاهرة يخططون لرمضان من شهور يخططون لرمضان من شهور لإعداد برامج تستقطب أهل الإسلام في ليالي رمضان ليصرفوا عن الخيرات. وليغمسوا في الرذائل والفساد والشيطان يصفد في رمضان وهم يستلمون المهمه منه، يستلمون المهمه منه في ليالي رمضان للصد عن دين الله تبارك وتعالى ولتهييئ الفساد والانحلال والفواحش والمحرمات وأنواع المنكرات وينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه كما أسلفت على استذكار هذا النداء المتكرر مع كل ليلة من ليالي رمضان ويجاهد نفسه على الإقبال على الخيرات والانكفاف عن الشرور والآثام واستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا مده وعونه وتوفيقه وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالاحياء منهم الاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم والله اعلم الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الله أستاذ الشيخ في البعض العسل نعم حسن الله عليك هذا السلام يقول ناصح الحديث من صلى بعد العشاء اربعا كأن مقام ليله القبر لا أعرف هذا الحديث حسن الله عليك هذا السلام يقول هل في دعاء القنوط يقول المأمومين بطول آمين بصوت مرتفع عد هل في دعاء القنوط طول. آمين بصوت مرتفع أم خفض في القنوت يؤمن يؤمن المأموم على دعاء الإمام لكن رفع الصوت ليس مطلوبا مطلوب هو التأمين نعم سلام الله عليك وأيضا يسأل ويقول أنا سميع الرضا والنصيحة الابتعاد عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل قال أوصني قال لا تغضب وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذا فيه معالجه لمن كان سريع الغضب وقوله لا تغضب يتضمن أمرين ينبغي أن يتنبه لهما من كان سريع الغضب الأول قوله لا تغضب يفيد البعد عن الأمور التي تثير الغضب الأمور التي تثير الغضب فاستجلبوا للنفس فلا تغضب أي لا تفعل هي أمر يستثير الغضب هذا الأمر الأول الأمر الثاني قوله لا تغضب أي لا تفعل شيئا ولا تقل شيئا يدفعه يدفعك إليه غضبك فوقت الغضب لا تفعل شيئا ولا تقل أي شيء لأن الإنسان وقت الغضب واستداده لا يكون منضبطا لا في الأقوال ولا في الأفعال ولهذا الذي ينبغي عليه وقت الغضب أن يمنع نفسه من الكلام وأن يمنع نفسه من الفعل إلى أن يسكن الغضب ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع فالحديث الأول يتعلق بالقول والثاني يتعلق بالفعل وهما يفيدان أن الإنسان إذا غضب ينبغي عليه الا يتكلم بأي كلمة وألا يباشر أي فعل لأن الأفعال والأقوال ستكون وقت الغضب غير منضبطة ستكون غير منضبطة ويضيف إلى ذلك. المسارعة إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يحضر الإنسان في غضبه ويدفعه إلى ما لا تحمد عقبه نعم. أحسن الله إليك وهذا سألني يقول كثيرا ما يشرب فكري في أثناء صلاة القيامة من قام رمضان ايمانا واحتسابا الحديث ذكر فيه فابطان للقيام. الأول الإيمان والثاني الاحتساب يقوم ايمانا بالله وايمانا بوعده تبارك وتعالى واحتسابا للأجر والثواب فمن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والخشوع في صلاه القيام او في الصلاه عموما يزيد وينقص ولزيادته اسباب ولنقصانه اسباب فيجاهد نفسه يجاهد نفسه على الخشوع بفعل اسبابه و أيضا يجاهد نفسه على البعد عن الغفلة التي تعثر الإنسان في عبادته وفي صلاته وبالمجاهدة بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا نعم الله لديك وهذا سألني أقول كيف أتبغى في طلب العلم في وقت قل فيه الدروس العلمية وتكاتب وتكون مقطعة طلب العلم يحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس وإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء كل يوم يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع قد كان عليه الصلاة والسلام كل يوم من بعد صلاة الصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا على الله بالدعاء ويجاهد نفسه ويصبر وينضي في طلب العلم قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى وإذا تهيأ له أخ أو إخوان من طلاب العلم الصالحين فإن بهم يشد العضد قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك لما قال واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشربه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال الله سنشد عضدك بأخيك فإذا تهيأ للإنسان دخل ناصح أو إخوة ناصحون فإن هذا فيه العون بإذن الله له على العلم ويستفيد من الدروس العلمية الصوتية لأهل العلم وإن تهيئت دروس في المساجد فهذا أنفع نعم سأل الله إليه وهذا سؤل يقول هل الأفضل التكبير للصلاة المفروضة وأداء السنة في المسجد أن يصلي النافل في بيته ثم يخرج إلى المسجد وقد ذلك وقد لا أفرقه تكبير تكبير الإحرام مع الإمام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبة. لكن إذا كان يفوت تكبيره الاحرام، فهنا خرجنا من مسألة الأفضلية. خرجنا من مسألة الأفضلية. هل الأفضل نصلي النافلة في البيت أو في المسجد إلى مسألة أعظم من ذلك، وهي إدراك الفريضة من أولها. مع الإمام وما تقر ما تقرب الى الله عز وجل متقرب بشيء احب الى الله مما افترى على عباده فاذا كان هذا يؤثر على الإدراك الفريضه من اولها فليفعل الشيء الذي يحقق له القيام بالفر على أكمل وجه فإن أعظم شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض. وهذه المساله عندما لا تفقه يقع خلل. يعني احيانا تكون الصلاة قائمة والإمام شرع في كراءة الفاتحة وبعض الناس يخرج المسواك ويتسوك المسواك سنة وفعله أمر حسن وطيب لكن إذا كان يشغلك عن جزء من إدراك الفرد من أوله مع الإمام فهذا اشتغال بالنفل عن الفرد إذا وقيمت الصلاة فلا الصلاة إلا المكتوبة فإذا كانت الفريضة قائمة ما يشتغل بغيره وإذا كان النفل في البيت يعوق عن إدراك الفريضه من أولها يصليها في المسجد نعم احسن الله اليك ويسمع ايضا فيقول ما ثمرات الاستقامه على طاعه الاستقامه ثمراتها كل خير في الدنيا والاخره من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه أذا في الدنيا ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالاستقامه ثمراتها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 نقص هذا المال عن النصار ثم رجع مرة أخرى واكتمال النصار في يقول من أي وقت يبدأ الحول عنده الحول يبدأ من اكتمال سنة بمال بلغ النصاب. إذا اكتمل سنة يعني حال الحول على المال الذي عنده فإنه يكون بذلك وجبت فيه الزكاة إذا وجد عنده مال بلغ النصاب و وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه عند حولان الحول وإذا كان هذا المال تنام في تجارة في مرابحة فالشيء الذي تنام من هذا المال ياخذ حكمه فيقدر المال وقت الحول ثم يزكي نعم صلى الله وهذا سائل يقول ما نصيحتكم للشباب وقضاء يبدأ اول ما يبدأ طالب العلم في بداية الطلب بكتاب الاربعين للامام النووي رحمه الله تعالى يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب حفظا متقنا ثم يتفقه في الاحاديث الوارده في هذا الكتاب يتفقه في هذه الاحاديث ويعتني بفهم ما اجتملت عليه من قواعد الدين وصول الشريعة وتفاصيل الأحكام ثم يجاهد نفسه وبعد ذلك على العمل بذلك وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتنابي ما نهى عنه وزجر مع إصلاح القلب مجاهدة النفس على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يتدرج في كتب العلم حفذا ومذاكرة ومدارسة وتفقه وتعلما، فهذا الذي ينبغي على الشاب أن يحفظ وقته فيه بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب الى الله تبارك وتعالى نعم سال الله اليك وهذا يقول ما هو مقدار الاكل او الصائم حين اذان الفجر وهل يشرب ما في الاناء الذي في يده فقط من زيد اذا اذن المؤذن فإن الأذان إعلان بدخول الوقت وهذا يعني وجوب الامساك يعني وجوب الإمساك فلا يأكل ولا يشرب لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في يده إناء الماء أن يشربه لا يطلب الإناء وإنما إذا كان في يده إناء الماء له أن يشربه أما إذا كان يأكل يتوقف عن الأكل ونكتفي بهذا الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه